Bismillah al-Rahman al-Rahim, Hamim. Tanziil al-Kitaab min Allah al-Ghazeez al-Hakeem. Maahulakun al بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ارني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا اتوني بكتاب من قبل هذا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 Qul ma kum tu bidham min al rosul wa ma adir ma yufgal bi wa la bikum in attabu illa ma yuhaa ilayya wa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 حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي an amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوَعَدُونَ والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أَتَعْذَرِينِ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٌ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمَّنْ إِنْ وَعْدَ عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات من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 وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ آنَثَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إن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 Mengambil ilmu dari Allah, dan aku beri tahu kamu apa yang aku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 Makkan kum fihi, وجعلنا لهم سمع وبصر وافئدة، فما أغنى عنهم سمعهم فَمَا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله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 Makudiya walau ila kaumim muzdirin. Kauyu ya kaumna, inna samingna kitab anuzil min baghimusa muzdikul ma baina yadih yahdi ila al-haq wa ila tariqim. مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم